كتاب الجنائز الغسل والتكسين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية ومن سهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسل ولا يصلى بل على الغريق والهدم والمبطون والحريق وكفن السقط بكل حالي وبعد نفخ الروح باغتسال فإن يصح فكالكبير يجعله وسن شكره ووترا يغتله بالسجر في الأولى وبالكافور الصلب والآكد في الأخير وذكر كثن في عراب لفائث ثلاثة بياض لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار والفرض للصلاة كبر ناوية ثم نقرأ الحمد وكبر ثانية وبعده صل على المقصة وثالثا تدعو لمن توفى من بعده التكدير والسلام وقادر يلزمه القيام ودفنه لقبلة قد أوجبه والسنة لحدٍ بأرضٍ تُصلَبُ تعزية المصاب فيها السنة ثلاثة أيامٍ تُوالي دفنة وجوّز بغير ضربي وجٍّ ولا نوحٍ وشقِّ ثوبٍ